وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني هن تريكوا خددوا قليب الصرمانه شاريل قلوان كسابكن او شاريل يعني هند كير هند كير شاريبكن يد جحيل ولا تعتدوا هند عدوينكن هند كير خصابن كير شاريناين مثلا جنكبن بجيكبن حرب قلوانكن ابجيكتها ابجيكتها برميرتها گیرچنه این تعدایی نکن وانج نکن. این لا يحب المعتدین. اندی که خودی حش مروفت تعدا کرنوکن. ازش حدودت خودی در باس دن اوتشت خودی حرام کری حلالت